ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا ياهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أفا من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي الذين يرثون الأرض طَمَّنَ بَعْدِ اهْلِهَا أَلَّهُ نَشَاءُ وَصَبَّنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء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 وَإِوَوَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُسَابِئَةَ نَاقِتِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَوَقَعَ فِيهِمْ مَرَّةً مِنْ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ مَنْ أَمَلَ فَلَنْ يَأْمُلَ وَمَنْ أَمَلَ فَلْيَأْمُلْ وَمَنْ أَمَلَ فَلْيَأْمُلْ وَمَنْ أَمَلَ ف كَيْفَ كَانَ عِقْبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ